وَأَنَّهُ هُوَ أَحْجَابٌ وَأَنَّهُ هُوَ الْحَجَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَعَلَى الْأَعْرَافِ جِنٌّ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الجنة أن قرروا افحدا الجنه ان عليكم لم يدقوها وضم يصنعون لن يدق